الذين يأكلون الربى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إن إنما البيع مثل الرباء وأحل الله البيع وحرم الرباء فمن جاءه موعظة من رب بيه فانتفا لهما ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاحهم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا قال حاتي واقام الصلاه واتى الزكاه لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب aminallahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'us amwalikum wa in أرَاتٍ فَنَظِرَاتٌ إِلَى مَا يَسُرُّ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّةُ وَهَا كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ